سراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Fadlam minallahi wa nirmah Wallahu alimun hakeem Allahu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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن طال أثنى من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأذفأصلح بينهما بالعدل وأقصطه إن إن الله يحب المقصّطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوئكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسائي يكونوا عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم